أصدقائي أول لحن النهاردة بنقدمه لملحن تأخر لقائنا فيه تأخر لقائنا معا في البرنامج لفترة طويلة اتصوروا إنه ده أول لحن نزعه له علما بإني أرى إنه من كبار ملاحنين فعلا من كبار ملحنين اللي مروا على الموسيقى العربية كلها هذا الملحن هو الموسيقار رؤوف زهني والحياه ما عنديش سبب ابرر بيه هذا التاخير لكن بجد والله كل كل مره كنت اقول ايه النهارده نحط حاجه العمره في ذهني الاقي حصلت حاجه ما ايه يعني مش فاكر احداث ارويها يعني بالظبط لكن ده فعلا تكرر اكتر من مرة واخر لقائنا باستاذنا الموسيقار في إلى هذا الوقت لكن طول العمر بتبلغ الامل ودينا بنقابله النهاردة في لحن من أحلى ما عمل ومن أحلى ما كتب شاعرنا الكبير مأمون الشناوي ومن أحلى ما غند صباح اللحن ده اسمه أكتر من حياته تعال الأول نتكلم عن رؤوف زهني شخصيا شوية يعني رؤوف زهني من الجيل اللي يسبق جيل سدزة الموجي وكمال الطويل وباليه حمدي جه يعني ابتدى يلحن يمكن في آخر الثلاثينات يمكن في اوائل الأربعينات لحن حاجات كتير قوي في, في حياته ولحن أطر كتيرة آه من آه ألوان الموسيقى المختلفة يعني رؤوف لحن مونولوجات مثلا لحن تابلوهات راقصه لحن أغاني عاطفية لحن أغاني وطنية إلى آخره والتقى بالعديد والعديد من الأصوات اللي العظيمة اللي كانت على الساحة الغنائية في وقته وطبعا هيبقى لنا لقاءات كتير جدا معاه لانه فعلا زي ما قلت من احسن ملحنين. ما ماذا كان يميز اعمال رؤوسهم الحقيقة تتميز بحاجتين يندرجوا الاثنين تحت كلمة الفطرة السليمة كان راجل فطرته سليمة وبالتالي ادى ده الى ان يحمل كم من الحساسية العالية جدا اللي بتساعده في التعبير عن الكلام وكم من الشياكة غير عادي شيك, شيك. رجل ألحانه وشيك أم... تحسوا بأنه تأثيراته باللي قبله يمكن أكثر من أثر في اللي واضح ك... ك... كطريقة شغل يعني الموسيقر محمد عبداللهام أم... لكن تحسوا أنه قاري اللي قبله وفاهمه كويس وعارفه وديقه وحسه ولمسه وكل حاجة تعالوا نبص الغنوة اللي معانا دلوقتي نشوف عم مقمون ايه أكتر من حياته، من الحب ذاته، أنا قلبي حبك، أكتر من دقاته، ما هو أنت، حياته، جميل شوفوا المفارقة اللذيزة دي، أولاً طبعاً من الحب ذاته، أكتر من حياته، أدي واحدة علي وأنا علي بقى من الحب ذاته، أنا قلبي حبك علي وأنا علي التالتة، كل ما بيزود صورة بيزود صورة أنقح من قبلها، بتعلي أكتر من قبلها أنا قلبي حبك أكتر من دقاته لذيذ فكرة. فكرة دماء خفيف الحقيقة ما هو أنت حياته أكثر من حياته شبابي لقيته يا حبيبي عندك عزابي أسيته وياك أنت وحدك بصوا التقطيع شبابي لقيته عزابي أسيته يا حبيبي عندك وياك أنت وحدك ماشي وقلبي ندالك وترجى جمالك كله تقطيع تقطيعه وصغير وساعة مجالك بصوا بقى كان الوقت فاته وفات له وقهاته ما هو أنت حياتك وهكذا، الغنوة كلها شديدة الرقة والبساطة، بساطة حقيقة يعني، عند عم رقوف بقى، إيه اللي حصل؟ الأغنية بتبتدي بجملة جيتار رقيقة، رقيقة، ونعمة، وعزبة، وجميلة، وتحاور بين الجيتار والفرقة، ثم تصعد بالفرقة، إلى أن، بتوقف. احنا مقام الكرد على فكرة وهو مقام من المقامات الشاجية الحلوة النعمة أوي أوي أوي أوي. إلى أن بيصل للجملة الرئيسية اللي هي جملة الإقاع أربعة من أربعة يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة زي ما بقول كل حلقة يعني اللي هي بيلمس فيها بعض التحويلات والمقامات المجاوره للكرد زي ما قلنا را را را را. ده صبا لكنه مش صبا يعني ما فيهوش ربع تون بدل الربع تون درجة المي بتبقى على الصباح الاسود المي السودة في البيانو يعني. وبسموها صبا زمة يعني الصبا المتأرجح اللي ما هوش ربع تون ونخش لهنا صباح أو صباح وقتها كانت في المرحلة التانية اللي هي مرحلة النطج زي ما قلنا قبل كده النطج الكامل المطربة المقتدرة وفي نفس الوقت الست فيها كل ال الضعف القوي بتاع الستات والاستكانه القويه بتاع الستات صوتها في هذه المرحله في في في جو كده خاص بيه جدا بتغني بتغني جميل قوي برضو نتفرج عليه يا بصله يعني بيستمر في هذا الجو الشيك الناعم طول الغنوة إلى أن يأتي الكوبلت تاني بيغير المقام بيروح لمقام الحجاز وبرضه تحاور تاني بين الفرقة والناي والقانون والناي والقانون كانوا يمه يحطوهم مجموعة مع بعض يعملوا سولو يعني كانت مضة وقتها يعني وكانت أغاني الكرد مقام الكرد كانت برضو موضه في وقتها بصوا بقى السؤال هنا لا رحلك ولا جاني قلبي قلبي وعمل ايه شوفوا الخفوت اللي في كلمة أعمل إيه. شوفوا وطي إزاي. عشان يحقق علامة الاستفهام. مع علامة الاستفهام حتيجي. يا بإنك تنزل من حالق أو من عالي. يا إما إنك بتطلع من وطي. عشان تسأل. يعني هو أنا عملت لك حاجة يا أحمد. هدنزول. هو أنا عملت لك حاجة يا أحمد. هدطلوع. إذن علامة الاستفهام. يا سقوط. يا صعود. يا هبوط يا صعود وده اللي حققه رقوف هنا في جملة مش ممكن جمالها حقيقي يعني المهم بنصل الى المذهب الاخير بتعيده هي والكرال بتاخده من الكرال بتستلم منهم وتعيد هي بتعيد الفرقة اللحنة الرئيسي وتنتهي متباطئة الى ان كأنها بتهدهدنا الى ان تصل الى قفلة الاغنية على فكرة في جزئيه يمكن ما كلمتكوش فيها آخر جزء يعني نتكلم فيه في الغنوة دي خلي بالكو من الرجوع اللي بنرجع له في كل كوبليه اللي هو مثلا يعني قلبي وذكرياته ده اللي بيتكرر في الكوبليهين اللي معانا ايه بقى الحركة اللي فيها ايه السحبة اللي الواحد قلبه بيتخطف معاها كده زي ما يكون نازل في بير ذكرياته دي دي ليها سرين الحقيقة أولا علامة تحويل مفاجئة بتحرك درجة الفا اللي هي تالت درجات الكورد الكورد بيبتدي من الري وينتهي في الري إذن ري مي فا هذه تالت درجة هي فا طبيعية يعني الفا البيضاء في البيانو بتتحول وتبقى الفا السوداء هذه واحدة يعني بتزيد نص فبتدي نوع من التصاعد والتغيير في نفس الوقت الأداء نفسه يتحط عليه حاجة اسمها كريشندو او تصاعد يعني من اللي بالشويش لللي بالجامل يعني قلبي وذكرياته ده هو اللي بيدي السحبة دي كي ان الواحد وقع في بير كده التكنيك ده بيستعمله رؤوف زهني وفي اعمال كتير ومش بس رؤوف طبعا فيه اغاني كتير قوي من الاسات ملحنين, ملحنين اخرين بيستعمله ام هذه الطريقه يعني